ضع الحب في عزش بابي قد سوا بي راني في غلبه ديك انا مدت شح سابي ضنيت الحب لابا ريعت الحب في عزش بابي قد سوا بي راني في غلبه ديك انا مدت شح la الشيرة تبغيني دافت الوقت, الوقت والله ما عرفت تشبابي <تصفيق> قد صوابي راني خربان لكنو مدتش حسابيا راني تحب لا بلا تاع الحبي يعز شبابي قد صوابي راني خربان لكنو مدت el راح اتقالي سفورا كنتي بريا مقرب بياي انا تعال حب تعزش بابي قد سوابي اراني فغلبا ياك انا باد اتجاح سابي انا طنيت الحب لابا تعال حب تعزش بابي شو بيخاني في قلبه بس